وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِهِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَرًا فَلَا تَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْءٌ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانُ وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَخْبَأْ بَعْضُكُمْ إلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما انكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وقَالاتُكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمّاتكم وأمّاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجوركم النساء اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلاء إن أبنائكم الذين من أصلابكم وأل تجمعوا بين الأختين إلا ما قد